الشيخ المجاهد طلعت بن فؤاد بن قاسم أبو طلال القاسمي ولد بقناة بمصر سنة 1377 للهجرة وتخرج من كلية الهندسة قسم الميكانيكا سنة 1409 للهجرة وكان من السباقين إلى الالتزام والدعوة إلى تحكيم شرع الله الذي غيبه الحكام الطوغيط فانضم إلى الجماعة الإسلامية وكان من أبرز دعاتها وأحد أعضاء مجلس الشورى وتولى إمارة الجماعة لجامعة المنية حتى سنة 1402 للهجرة كما لعب دورا بارزا في إقناع الشيخ المجاهد عمر بن عبد الرحمن فك الله أسره لتولي إمارة الجماعة ألقي القبض عليه سنة ألف للهجرة مع من شملهم قرار التحفظ الذي أصدره الطاغوت السادات واحتجز بسجن استقبال طرة ثم حكم عليه بعد اغتيال الطاغوت السادات بسبع سنوات سجن مع الأشغال الشاقة قضاها صابرا محتسبا أفرج عنه سنة ألف للهجرة ومع وضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات ثم ما ربثوا أن ألقوا القبض عليه مجددا بعد مدة ليست بالطويلة قضاها خارج السجن لكنه بحمد الله تمكن هذه المرة من الفرار منهم حيث استطاع الوصول إلى أرض الجهاد والفداء أفغانستان وهناك سطر مع إخوانه ملاحم وقصة هزيمة الاتحاد السوفيتي صاحب أكبر وأعتى الجيوش كما كان يوصف وأصدر من هناك مجلة المرابطون وهي أول مجلة دورية سيارة تتحدث باسم الجماعة الإسلامية وبعد نشوب الفتن بين قادة الفصائل في أفغانستان سافر الشيخ إلى أوروبا واستقر به المقام في الدنمر حيث استمر في الدعوة والتدريس وتمكن من إطلاق برنامج تلفزيوني إسلامي وبعد المذابح التي تعرض لها المسلمون في البوسنة والهرسك على أيدي عباد الصليب حاول الشيخ الدخول إلى البوسنة للمشاركة في الجهاد والدفاع عن أعراض المسلمين وحرماتهم رغم مرضه وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وفي طريقه إلى أرض الجهاد ربيع الآخر سنة 1416 للهجرة ألقت السلطات الكرواتية القبض عليه لتسلمه إلى الأمريكيين والذين قاموا بدورهم بتسليمه إلى طواغيت مصر نسأل الله أن يتقبله في الشهداء ونجمعنا وإياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر